119. بل هم اليوم مستسلمون 110. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 111. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 112. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 125. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 126.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 114. لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 115. بل جاء بالحق وصدق المرسلين 116. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 111. إلا عباد الله المخلصين 112. أولئك لهم رزق معلوم 113. فواكه وهم مكرمون 114. في جنات النعيم 115. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين 116. بيضاء لذة للشاربين 117. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 118. وعندهم قاصرات الطرفعين 119. كأنهن بيض مكنون 110. بعضهم على بعض يتساءلون 112. قال قائل منهم إني كان لي قرين 113. يقول أئنك لمن المصدقين 114. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فَطَلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ مَا هَٰذِهِ إِن كُنْتَ تَرَدِّين وَلَٰلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ 111. إن هذا لهو الفوز العظيم 112. لمثل هذا فليعمل العاملون 113. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 114. إنا جعلناها فتنة للظالمين 115. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 111. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 112. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 114. 119. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 110. فهم على آثارهم يهرعون 111. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 112. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 121 إلا عباد الله المخلصين